اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على محمد وعلى آل محمد إنك حميد مجيد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Allahue ekbar, Allahue ekbar Asha do an la ilaha illa Allah Asha do an mohammedan rasoolu allai Haya ala salate, haya Qad qam at قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استموا اعتدلوا أتيموا الصف الأول فالأول وسد الخلل Allah ekber Allah ekber Alhamdulillahi robbil alameen Ar-Rahman ar-Rahim Malik yawmiddin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 اَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيد إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر وَإِن وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربا إنما الذين يخشون ربهم بالغيب واقاموا الصلاه ومن تزكى فانما يتزكى لنفسه والى الله المصير وما يستوي الاعمى والبصير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 إ يُكَذذبُكَ فَقَدَكَ الذَّبَ الذيينَ مِنْ قَابلِهِمْ جَأَتُمْ رُسُلُهُم بِالبَّناتِ وَبِزُبُر وَبِكِتَابِمُنير ثُم قَوْمَ الَّذِينَ كَفَرُوا فكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ, فأخرجنا به ثَمَرَاتٍ مُّخْتَلِفًا ثَلَفًا ألوانها وَمِنَ الجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِ بُسُودٌ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَى ليف الوانه كذلك انما يخشى الله من عباده العلماء Amida. Rabbana wa laka alhamd. Allahu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 ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا وانفقوا مما رزقناهم سرا وعانيه يرجون تجارا يرجون تجاره لن تنتهوا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 وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدَخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا Juhal laun مِن min asawira min zhabin wala lua wali baasum fiha harir wali baasum fiha harir wakalul hamdu lillahi ladhi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 وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ مَا لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُونَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُونَ وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كفور وَهُمْ يَصْرَخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تذكر وجاءكم, وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير إن الله عالم غيب السماء والامر انه عليم الله Hamida Rabbana wa lakal hamd Allahu Allah ni mm -hmm.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 عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح الحديبية في إثر السماء كانت من الليل فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم قال قال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 من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك أو كما قال رواه مسلم يتألى علي أن يتحكم علي ويحلف باسمي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل لا يأتي النذر على ابن آدم بشيء لم أقدره عليه ولكنه شيء أستخرج به من البخيل يؤتيني عليه ما لا يؤتيني على البخل أخرجه الإمام أحمد وأصله في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار زاد مسلم في رواية فإذا شئت قبضتهما رواه البخاري ومسلم قوله وعن الدهر أي ملك الدهري ومصرفه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وفي رواية وما